Ja, zo, ja, zo. Ja, zo, والوقت قص الصبر والحلم غابة ودي لوشك همي اللي ملاني لو كان ما تفهم حروف الكتابة أرمي حمل صدري وريح لساني وسد جبالي فوق متن السحابة يا سعودي يا فرحه عيوني يا عساني وخد وات عيونك عن رياح الكابه طفل تشوف العابك أكبر اماني والوقت قص الصبر والحلم غابة والقاص والقاصد صمت كبير طواني والصمت يا الغالي ملاله غرابه تلاعبني وانا اللي زماني يلعب بكيف على راسنابه Oh! عساك ما تتعب وتوقف مكاني تقاسمت صبرك عيون ذيابة وانا الضحوك اللي خفوك يعاني وانا الوحيد اللي يخفي عذاب يا سمي يا فرحة عيوني يا سليم فدوة عيونك عن رياح الكابة شوف العابك أكبر مالي والوقت قص الصبر والحلم ضابا أمات الراحه واضمد كياني واخفي سؤال ما ظهر لي جوابه والعمر رحله والاماني مواني ونغاب حلم من يعوض غيابه Kilma, Banet al Al met al Amen, ant balli allah Allah,